وَمَيْ يُشَاقِقِ اللَّهَا وَرَسُولهُ فَإِن اللَّه شَديدُ الْ الععق ذَلِكُمْ فَذُوقُهُ وَأََّ لِكَافِرينَ عذَابًا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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ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 وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَ إن أُولِيَاؤُهُمُ إِلَّا الْمُتَّقِينَ تَقُولُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْكِمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَد مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرطان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 لَقيتُم فِيأَتَم فَثْبُتُ وَذكُر اللهَّه كَثَ لعَكُم تُفْلِح وَأَطيععُ اللهَّه وَرَسمُ لَهُ وَلَا تَنزَعوا فَتَففشَلُوا وَتَذهَ بَرحُكُمْ وَصبِروا إِ اللههَ مَ الصَّابِرين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 رَأَى مَا لَا تَرَوْنَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ كَانَ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَاءُ أُولَئِكَ اَذِينَ هُمْ عَلَيْهِمْ يَنْتَظِرُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, فإن الله عزيز حكيم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 كَذبُوا بِآياتاتِ رَبِّهِم فَأَهلَتْنَهُ بِذُنُ بِهِبْ وَأَغْرَقَنَا آلَ فِيرعون وَكُلّ كَوا ظَالِمِين إِن شَر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 إن الله لا يحب الخائرين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 والَّذينَ آممَنوا مِن بَعْدُ وَهَا جَروا وَجَهَدوا معَعَكُم فَأُلَاائِكَ مِنْكُمْ وَأُل الْأَرْرحَ مِ بَعْضُهُمْ أَوْلَا بِبعَعضِ فِي كِتَابَِّ الله إِن اللهَّهَ بِكُلِّ شيءَيْء عَليِيم